تدافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراير فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه نقول فصل وما هو باله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم روايا